واصبر نفسك مع الذين يدمون ربهم بالوغات والعشي يريدون وجها ولا تعد عينك عنهم ولا تعد إليك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا طعما اغفل قلبهن ذكرنا واتبع هواه وَتَبَعَهَا وَهُوَ كَانَ أَمْرُهُ فُرْقَانٌ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ آمَنَ وَمَنْ شَاءَ كَفَرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا جو بِالشَّرَابِ سَاءَ أَثْمُرُ تَفَقُّو إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا هُنَالِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يجري من تحتي من الانهار حلون فيها من اثاور من ذهب يحلون فيها من اثاور من ذهب ويربسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعمه ثواب وحسنه مرتبقوم وَقَرَيْنَا لَهُم مَّتْنَى رَجُلَيْنِ اجْعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِظِلٍّ وَاجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا